بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حانيه تسقى من عين آلية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يثمن ولا يغني من وجوه يومئذ ناعمه لسعيها راضيه في جنه عاليه لا تسمع فيها لاغيه فيها عين جاريه فيها سرور مرفوعه واكواب موضوعه ونمارق مصفوفه وزرابي مبتوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الهبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم